الوحدة الثانية عشرة الدرس الأول حقوق الوالدين واحد إطاعة الوالدين إن حقوق الوالدين لا تحصى ولا تعد فالام تسهر مع وليدها وتتحمل كل الأعباء طوال فترة الحمل وما بعدها ولذلك قال رسولنا الكريم الجنة تحت أخدام الأمهات وأما الأب فيكاد يقضي معظم وقته في العمل من أجل توفير الراحة والتربية والسعادة لأولاده لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ردى الله في ردى الوالدين اهتم الإسلام ببر الوالدين والإحسان إليهما وحذر من عقوقهما وقال الله سبحانه وتعالى وقد ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا والفضل على الإنسان بعد الله وللوالدين حيث قال تعالى وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا